مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا كل نبي بشرا باحمد وانذرا ان امنوا بايه وصدقوا بهديه كل نبي بشرا باحمد وانذرا ان امنوا بايه وصدقوا كل نبي بش رب احمد ان امنوا بايه وصدقوا بهديه كل نبي بشرى باحمد وانذر ان امنوا بايه وصدقوا بهديه كل نبي بشرى في احمد وانذر ان امنوا بايه وصدقوا بهديه كل نبي بشرى باحمد وانذر bi ayhi tusaddiqu bihadihi marhaba marhaba marhaba marhaba marhaba marhaba marhaba marhaba مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا الكون يغنى منشدا يا فوزا من قد اهتدى باحمد وانيدا فانا لا عيشا ارادا ان الكون يغنى منشدا فوزا من قد اهتدى احمد وانيدا لا لا عيشا ارادا الكون مغنى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 wa layada lana la'ishan adada marhaba خاب مرحاب مخاب مخاب م حاب مخاب مخاب مخاب مرحاب مخاب مرحابمررحابمررحابمررحاب ماب ماب ماب ماب ماب ماب ماب ماب ماب ماب ماب